وقد ترى الوعد الحق وقد ترى الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في ضفله منها بل كنا انكم وما تعبدون من دون الله انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم حسب جنان ما كنتم له واردون لو كان وكله فيها خالدون وكله فيها خالدون لهم فيها زفيرون وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبّطت لكم من الخصناء أولئك أولئك لا يحسون لا يسمعون حسنا، وهم فيما اجتنعت آفوسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتنقاهم الملائكة. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطيس سجل للكتب يوم نطوي السماء كطيس سجل للكتب كما بدانا خلق نعيده ووعدا علينا إنكنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من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 إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذاتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعلهم فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون